119. ويزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 110. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 117. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 118. وأطيعوا الله فَإِن وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن